Amen. وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ عُيُونٍ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ ما آثر الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى فلله وللرسول ولذ القربى واليتاما والمساكين وابع الصادقون ولا هَنَفْ سِ وہ What are you? تأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذي أعلم ما لِكَلَّا أَمْ كَانُوا نُضِرَالَ النَّاسِ عَلَّهُنْ العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرقون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى